هذا الأمر وبيان الشروط التي إن توفرت في الشخص قيل بأنه عالم رباني فما هي العلم والعمل والدعوة إلى هذا الشيء فمن توفرت فيه هذه الأمور فهو عالم رباني ومن تخلف فيه شيء منها أو تخلفت كلها فهذا لا يقال له عالم رباني وإن كان ربما يطلق عليه عالم لكن ما هو رباني فالعالم الرباني من وجدت في هذه الأمور العلم العمل الدعوة إليه والتعليم والتعليم أعظم وسائل للدعوة إلى العلم هو التعليم أعظم الأمور التي تعتبر من العمل أو من الدعوة العلم أن الشخص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 الثالث صفحة سعى فإن السلف مجمعون هذا بالإجماع على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه علم وهذا معرفة الحق وعمل به وتعليم فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات كلام طيب فعلى هذا يحرص الشخص على توفر هذه الأشياء فيه انفتح الله عليه علم وعمل ودعوة فمن كان كذلك فهذا عالم رباني وهذا يدعى في ملكوت السماوات عظيما أما علم من غير عمل فهذا يوجد عند بني إسرائيل يوجد عند بني إسرائيل فيهم علماء لكنهم بعيد عن العمل بعيد عن العمل سماهم الله علماء أولم تقل لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل فهم علماء عندهم علم لكن ما في عمل كثير منهم بعيد عن العمل وهذا أيضا علم وعمل لكن ما في دعوة إليه وهذا خير يعتبر على خير لا مأس به علم وعمل لكنه مقتصر على هذا في نفسه ولا يدعو إليه ولا يعلمه الناس هذا العلم هذا عنده تقصير في هذا الجانب فليس من العلماء ربانيين الذي عنده عمل وعلم وما في دعوة فهذا عالم يعمل لكن ما يعلم ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه فليحرس الشخص أن توفر فيه هذه الأمور الثلاثة حتى يكون عظيما عند الله ثم عند خلقه <تصفيق> <تصفيق> الغرضاوي من أين أنواع غرضاوي أقرب إلى أي العلماء نعم أحسنت أقرب إلى هذا أتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فالغرضاوي أشبه به <بي> علماء بن إسرائيل <متحة> وعمر <لغرضاوي> خالد <الغرضاوي> وسي هذاك الثاني هذاك سويدان هؤلاء علم عندهم شيء من العلم عندهم شيء لكن عمر خال جاهل لكن هذاك متحذلق قرماوي متحذلق وعنده شيء من العلوم وله كتب لكن ما فيه عمل بهذا العلم هو يدعو على إلى خلاف ما عليه هذا العلم الذي أتاه الله هو عنده علم لاشر. بسم الله. قولوا تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ماذا قيل فيها نعم أحسن قال أبو العالي نزلت اليهود والنصارى أحسن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما رأوه بعد إيمانهم بنعته وصفته وقال قتادة الحسن نزلت في من؟ نعم قال نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام الإنجين بعد إيمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهذا بعيد هذا فيه نظر هذا فيه نظر فإنهم الذين كفروا بعيسى غير الذين كفروا محمد غير الذين كفروا محمد فهذا فيه نظر المتقدم هو سلفهم كفر بعيسى وآمن بموسى وهؤلاء الذين كفروا بمحمد غير الذين كفروا بعيسى فإن ذلك لهب محمد بن عطية إلى أن هذا القول فيه نظر تفسير بن عطية تفسير جميل إلا أن الرجل أشعري أشعري وإن تفسيره إن شاء الله يحرص على أنه يؤتى به بالمكتبة تفسير بمحمد بن عطية تفسير جميل فيه غاء طيبة ويحرص على أنه يؤت به بالمكتب وينتبه مما عنده من التأويل وهو إشعري وهو من الكتب التي كانت متوفرة عندنا في تلك الدار من التفاسير الجميلة نحن مكتبتنا فيها شيء من فقر بالنسبة للتفاسير جمع التفاسير فيحرص إن شاء الله نحرص على أن نجمع ما يسر الله من التفاسير وما يسر الله من الشرحات العلمية المحيدة في الفقه وما يسر الله من كتب الأصول كتب اللغة وغير ذلك مما يحتاجه الطلاب إن عند الله يسر هذا سبحانه وتعالى ومن الذي قال نزلت في جميع الكفار إن الذين كفروا بعد إيمان ثم زاد كفره مجاهد نعم قال نزلت في جميع الكفار اشتروا بعد إقرارهم بأن الله خالقهم ثم زادوا كفرا ما يعرب كفرًا زكريا ثم زادوا كفرا ما يعرب كفرًا تمينزي يقول زكريا محول عن الفاعل ثم زاد كفرهم صح أصل هذا أنا بس أزيدك يعني زكريا يقول تمييز ثم ازداد قفرا تمييز ونزدته محول عن الفاعل الأصل ثم زاد قفرهم كما في قولك طبت نفسا أي أصل طابت نفسك ثم حصل التحويل هكذا يا زكريا وكما في قول اشتعل الرأس شيبا أصل اشتعل شيب الرأس زاد عندما نخال في زكريا فضل أفعول به أحسنت وهذا هو الصواب وزكريا ذهب إلى مذهب أبي حيان إلى أنه تميز وخالف تنميده السمين الحلبي وأعربه بأنه مفعول به وهذا هو الأقرب لأن الزاد ينص المفعلين زدته كذا زاده الله خيرا زاده الله خيرا فهو ينص المفعلين لكن لما كان فيه مطاوعه هنا تصر فيه على الواحد تصر فيه عن واحد وهذا من احال افعال المطاوعه فانه اذا نصب المفعولين عند المطاوعه تنصب واحدا فقط تنصب واحدا زدته خيرا فزداده خيرا فزداده خيرا على خيره فعند المطاوعه ينصب واحدا وعند غير المطاوعه على أصله زدته خيرا فزداده خير خيرا عند المطاوعه واحد فقط وهناك نانه فإن زاد ينص مفعليني زاده خيرا زاده علما ينص مفعليني ولكنه عند المطاوع يقتصر على واحد كحال أفعال مطاوعة وربما نزم أفعال مطاوعة ربما تكون متعدية ثم تنزم إذا كانت تنص واحدا كسرت زجاجة فانكسر فانكسر صار لازم فنعم في خلاف القولان ذكر بالنسبة لما ذكره الآية وصاب أنه مفعول به ثم ازدادوا قفرا مفعول به بسم الله قال رحمه الله قولوا تعانى قرأنا كلام الكلبي القلبية ولو نقرأه نقرأنا قال الكلبي ما اسمه ما حاله محمد بن السائب وهو كذاب متروك أحسنت محمد بن السائب كذاب وحديثه متروك وله ولد أبعد منه ضلالا شام ابن محمد بن السائب هشام أبعد ضلالا من أبيه كلا حال كما تعلمون قال الكلبي نزلت من أحد نزلت من أحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لما رجع الحارث إلى الإسلام أقاموا على الكفر أي هذه الآية التي تقدمت قراءتها إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئكهم الضالون نزلت في هؤلاء قال لما رجع الحارث إلى الإسلام أقام أقامهم على الكفر بمكة وقالوا نقيم على الكفر ما لنا فمتى أردنا الرجعة ينزل فينا ما نزل في الحارث وما يدريكم أنكم ترجعوا سالمين قالوا نقيم على الكفر متى ما لنا؟ يعني متى ما أردنا الرجع ينزل فينا ما نزل من الحارث دروب نتقفر وتقفر إذا رجعنا إلى الإسلام نقيم على هذا الكفر رجعهم رتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى رتدوا عن دين الله جل وعلا وأقاموا على الكفر في وقالوا نقيم على الكفر هذا ما بدلنا فمتى ما أردنا الرجع ينزل فينا ما نزل في الحارث الحارث نزلت وين أي المتقدم على ما ذكره وإلا فيه إبهام في الصحيح المسند ولم يذكر الحارث ولا غير الحارث يسمى وإنما نزلت برجل حال, حال الحارث الذي سمي في بعض الروايات غير الرواية التي اختارها شيخنا في أسباب النزول فإن في أسباب النزول لم يذكر أحد بعينه وإنما أبهمت في أناس أو في رجل فهؤلاء سول لهم الشيطان وزين لهم الشيطان هذا العمل نبقى على ردتنا ثم نرجع بعد ذلك نرجع وينزل فينا قرآن كما نزل في الحادث وهذه الله من تسويل الشيطان ومن الشبه ومن الشر الذي يغلف الشيطان في قلوب بعض الناس كما تقدم السؤال الذي قلئ قبله أنه يرى أنه على معاصي وخنأ فيريد أن يرتد ثم يرجع الإسلام فتغفر له تلك المعاصي انظروا إلى الشيطان كيف تأتي على بعض الناس قال نقيم على الكفر ما بدلنا فمتى أردنا الرجعة ينزل فينا ما نزل بالحارث فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فمن دخل منهم في الإسلام قبلت توبته ونزلت, ونزلت في من مات منهم كافرا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا فبعضهم بقي إلى أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فدخل في الإسلام فقبلت توبته لأن التوبة كما تعلمون تقبل ما لم يغرغر الشخص ما يغرغر الشخص فإن غرغر الشخص وعاين الموت وصار في سياقه لا توبته ولا تقبل إن تاب فمنهم لما فتح رسول الله دخل في الإسلام فقبلت توبتهم ومنهم من مات على الكفر من أولئك الذين سوّلت لهم أنفسهم ما توع الكفر فأنزل الله إن الذين كفروا وماتهم كفار لن تقبل توبتهم التي تحدثوا بها أنهم سيتوبوا إلى الله سبحانه أنهم سيتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى نبقى عن الكفر ما بدأ ثم نرجع إلى الإسلام فهذه التوبة ما تقبل لأنهم قد الموت عند ذلك ومات كفار فلا تقبل توبة أولئك الذين تحدثوا بنحو هذا وما عن الكفر وقبل التوبة من بقيه إلى أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قبل توبتهم فضل الله واسع سبحانه وتعالى والله أعلم جل وعلا والله يعلم أنتم لا تعلمون من الذي هو أهل التوبة ومن الذي متلاعب ولا يريد أن يتوب فهذا ربما يبقى على شره والعياذ بالله لما يعلم الله سبحانه وتعالى من شره وعدم نصحه لنفسه وصلح طويته فيميت الله سبحانه وتعالى على ما يعلم وهو حكم عدل جل وعلا يهدي من يشاء فضلا جل وعلا ويظل من يشاء عدلا وحكمة منه قال فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فمن دخل منهم في الإسلام قبل توبته ونزل فيهم ولزلا فيمن مات منهم كافرا إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار ياتي قراءته الآية يا. فإن قيل قد وعد الله قبول توبة من تاب ولا شك أن الله قد وعد بقبول توبة من تاب ولو فعل ما فعل من العظائم والجرائم ثم أقبل على الله تائبا فإن الله يقبل توبته ويفرح بتوبة عبده جل وعلا مع قبول التوبة يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى ورحمة واسعة جل وعلا فلا يقنط شخص من رحمة الله قال فما معنى قوله لن تقبل توبتهم وأولئك الضالون هذا إشكال وقد تقدمت الإجابة عنه من كلام الشنقية رحمه الله وهو السفاد من القرطبي وغيره في دفع هذا الإشكال والإجابة عن هذا الإشكال فإن القرطبي ذكر جملة من الأقوال التي فيها جواب عن هذا الإشكال الذي في ظاهر هذه الآية لن تقبل توبتهم وأولئك الضالون مع أن الله وعد بقبول توبة من تاب وعد الله سبحانه وتعالى وعده لا يخلف وهنا هذه الآية ظاهرها كما ترى لن تقبل توبتهم هؤلاء وأولئك هم الضالون وإن تابوا السياغناء يدل على هذا لن تقبل توبتهم لكن هذه الآية أجاب عنها أهل العلم بأجوبة وسيذكر منها ما يسر الله سيذكر منها أظنه جوابيني ونزيد ما بقي إن شاء الله قال رحمه الله فإن قيل قد وعد الله قبول توبة من تاب فما معنى قوله إن الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله وعد بيقوب التوبة من تاب فما معنى قوله لن تقبل توبتهم والله يقول إلا الذين تابوا فما معنى قوله لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون قيل لن تقبل توبتهم قيل لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في حالة المعاينة أي في حالة الغرغره في حالة سياقة الموت لن تقبل توبتهم عند الموت قال النحاس هذا قول حسن وروي عن الحسن وقد ثاد وعطاء وفي الحديث إن وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق أنتا من حاس هنا وعطاء وفي الحديث أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإذا حشرجت النفس وغرغر الشخص ما يقبل الله سبحانه وتعالى توبته كما تعلمون فهذا القول استحسنه النحاس وقال روي عن الحسن وغتاد وعطاء وقد تقدم ترجيح إمام الشنقية رحمه الله لهذا القول وأنه هو الصواب كما في دفع إهام للطلاب فالقول لن تقبل توبتهم أي عند الموت عند الغرغرة والحشرجة لن تقبل توبتهم بدليل قوله سبحانه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يقرغب فإذا قرغبهم فإذا هذه الآية تحمل على هذا الصنف الذي عاين الموت وفي سياق الموت ونزل به الموت وإذن يتوب فهذا ما تقبل توبته هذا قول من سمعته واختاره شنقيط على ما تقدم معكم قيل لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في حالة المعاينة حالة المعاينة على كم حال؟ حالة تنفع معه التوبة متى؟ إذا لم يتحقق العذاب معاينة لم يتحقق معها العذاب ولم يكون الشخص في سياق الموت يعاين العذاب لكن ما تحقق معه العذاب هذه تقبل التوبة وحالة حالة معاينة العذاب مع تحقق الموت حالة معاينة العذاب مع تحقق الموت تلك ليس فيها تحقق الموت يعاين عذاب ولا يتحقق الموت تنفع التوبة معها هذه الحالة المعاينة وحالة معاينة يتحقق مع العذاب ويكون في سياق الموت ويريدا نتوب هذه لا تقبل منه التوبة وحالة أخرى هذه في الدنيا حالتان حالة في الآخرة نعم يوم القيامة يعاين العذاب يعاين العذاب ويساق إلى النار ويرى أنه لا محال إلى النار فيتمنى الرجعة رب يرجعون لعلي أعمل صالحا هذا ما ينفع معها التوبة ولا الندم ولا شيء هذا حالة ما ينفع معها حالتان لا تنفع معها توبة ولا ندم حالة تنفع توبة حالة معينة العذاب تنفع معها توبة وذلك إذن يتحقق العذاب نزل في عافية نزل في شيء من عافية توبة مقبولة الأدلة الكثيرة التي تدم على ذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أو نزل بأس بهم فلو تضرعوا نفعهم هذا لكن قسد قلوبهم ونسأل الله العافية ما يستفيدون ولا يتذكرون مما ينزل بهم من الأمور العظائم ما يستفيد كثير من الناس والله أنهم لا يستفيدوا مما ينزل بهم من العظائم ومن هذه الحوادث المخيفة جدا ما يتذكرون ولا سيئة الكافر ما يتذكر لكن حسبنا الله نعم الوكيل بعض أهل الإسلام في شبه من هذا كم الأمور تنزل بالناس كم من عاصف تقصف بالناس والعياذ بالله تعصف بهم كم من حوادث عظيمة مخيفة وتجد بعضهم لازالة لاجم في ما هو فيه من الشر هذه الحادثة التي مرت بينا قبل أيام هذه العاصف التي نزلت بالناس يعني أثرت في بعض المناطق في بعض الأمكان أثرت أخذت يعني جسورا عظيمة في المكلا جسورا عظيمة قلعتها بجانب أولئك المخزنين الذين يبيعون وقاك يبيعون القاتل المكلفين محل حق يعني الذي هم فيه جاءت ولا يعتبرون إلى شيء ذهبوا إلى مكان آخر تركوا المكان الذي تهدم وذهبوا إلى مكان آخر طيب هذا الذي رأيتم قبل أيام لو جاء عليكم لمتتم العادم لعلسوا خاتمة وأنتم مع القاتل يبيعون مع الشر مع ضيع الصلوات ما تأثروا بهذا ذهبوا مكان ثاني يبيعوا فيه صلحوا أيشه حق البيع صلها رجع إلى نفس المكان الله الله شوف ولا يتذكرونها ولا يعتبرون قلوب غاسية والله بسبب ترك الصلاة بسبب معاصل أخرى جمعوا حشبا سوء كيلة قال رحمه الله قيل لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في حالة معاينة كما قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا ما تنفعه فما نفعت فرعون الآن وقد عصيت قبله الله يقول له الآن ما في توبة قال أنت في الغرغرة في سياق الموت وكنت من المفسدين الحاصل الشخص يبادر بالتوبة ولا يسوف هذا التسويف بلا هذا التسويف من الشيطان سوى في صغير سأتوب بسأتو ب يأتي الموت وهو مع السين وسوف قال رحمه الله وقيل هذا في أصحاب الحارث بن سويد حيث أمسكوا عن الإسلام وقالوا نتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم هذي مني فإن ساعده الزمان نرجع إلى دينه إلى ساعد الزمان وتمكن وصار يملك رقاب العباد وفتحت له البلاد فنرجع لدينا مع الناس ندخل مع الناس وإن لم يساعده الزمان ولم يتمكن من البلاد ولا رقاب العباد فنحن سنبقى على ما نحن عليه هذا من تسويل الشيطان وقالوا نتربص بمحمد ننتظر به ننظر في أمره نتربص بمحمد فإن ساعده الزمان نرجع إلى دينه فلن يقبل منهم ذلك لأنهم متربسون غير محققين لأنهم متربسون غير محققين أو غير محققين وأولئك هم الضالون صفهم الله بأنهم ضالون هؤلاء قوم يتربصون ينتظرون مع من سيتكون الغلبة مع هؤلاء أو مع هؤلاء فإن كانت مع محمد ضممنا إليه وما أكثرهم والله في هذا الزمان ينتظرون إن انتصر الحوثي قدنا ما شاركنا الحمد لله بعيد ولنا وجهة عنده وجهة نقول والله ما شاركنا نحن معك معك يا سيدي عبد الملك إذا انتصر صفح وإذا هزم جينا إلى الجماعة أصحاب المقاومة نحن معكم وأنتم أبطال قلنا نتمنى أن هذا الفاجر يهزم هؤلاء النفاق وأهل التل هؤلاء أهل التل يبغون يتربصون وينظروا مع من ستكون الغلبة وعلى من ستكون الدائرة فمن كانت معه الغلبة فنحن معه ومن كانت عليه الدائرة فنحن ضده ونسأل الله العافية ولان بدأ كثير منهم يتراجع مع المقاومة يتراجع مع المقاومة حتى خطب فيهم عبد الملك الحوذي سماهم بالمرتزقة هؤلاء الآن هم كانوا معه مرتزقة هم مرتزقة من قبل ومن بعد ولان سماهم بالمرتزقة وهؤلاء وهؤلاء خطب خطابا فيهم هؤلاء هذا حالهم وشأنهم مع من ينتصر مع من ينتصر يبغون يتربصون وبعضهم ربما ضعيف وهو ضد هذا الفاجر لكن ما يستطيع مع قلوب على أمره حاصل هذان قولان القول الأول من كان في سياق الموت أعاين حالة العذاب وصار فيها فهذا ما توبن منه توبة والقول آخر أنها نزلت في خصوص هؤلاء الذين تربصوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن انتصر دخلنا في دينه وإن هزن على قفر إلى النقيم وهناك أقوال غير هذا القول وغير هذه الأقوال فقيل لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا هذا قول آخر وهو قال احسن هذا القول الذي ذكره الذي ذكره في الأخير قيل لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا لأن الكفر قد أحبطها فهذا قول آخر لن تقبل توبته توبتهم أي المتقدمة التي قبل الردة لأنهم لما كفروا هذا الكفر أحفط تلك التوبة المتقدمة التي قبل ردتهم هذا قول آخر وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفر إلى كفر آخر هذا قول أيضاً لن تقبل توبتهم أي إذا تابوا من كفر إلى كفر آخر لأن التوبة إنما تقبل إذا تاب شخص من كفر إلى الإسلام من كفر إلى الإسلام، وأما يتوب من كفر إلى كفر، من يهودية إلى نصرانية، من إشتراكية إلى علمانية، هذا ما مع توبة، ما مذعور، لن تقبل توبتهم، هذا قول أيضا ذكره أهل العلم أن قوله لن تقبل توبتهم أي إذا تاب من كفر إلى كفر آخر، لأن التوبة إنما تقبل إذا تاب من كفر إلى إيش إلى إسلام، وهذا لازال في الكفر، هذا لازال في الكفر. وختار ابن عطية رحمه الله أن الآية تحتمل قال عندي أن يكون إشارة إلى قوم معينين إلى قوم معينين بعيانهم فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكبر وجعل ذلك جزاء لجنيمتهم ونكايتهم في الدين وهذا هو والله علم أقرب أن هذه الآية في قوم معينين الله سبحانه وتعالى علم أنهم سيموتوا على الكفر وختم على قلوبهم جل وعلا والدليل على ذلك كيف يهدي الله قوم الكفر بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البي وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين فالله ختم على قلوب هؤلاء جل وعلا وعلم أنهم ليسوا أهلاً للهداية فأماتهم على الكفر جل وعلا أماتم عن كفر فلذلك عقب تلك الآية بقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم يدخل ولم يدخل الإيمان في قلوبهم فهذه في أناس معينين لن تقبل توبتهم ختم الله عليهم جل وعلا بسبب جرائمهم ونكايتهم بأهل الدين وأهل الإسلام والله جل وعلا علم أنهم ليسوا أهلا للهداية فأبقاهم على كفرهم ثم أماتهم عليه فقال الله إن الذين كفروا وماتهم كفار لن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا إلى آخر آية فأخبر بعد ذلك بحكم من مات على الكفر أخبر الناس وأعلم الناس بحكم من مات على الكفر أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل لا نفل ولا فرض يقبل منه من مات على الكفر ولو بدل ما بدل ما يقبل منه شيء أبداً ما دام أنه مات على الكفر فلا يقبل منه شيء فعلى هذا الآية هذه في أناس معينين لن تقبل توبتهم ختم الله على قلوبهم وأماتهم على الكفر جل وعلا بسجرامهم وعنادهم ونكايتهم بالدين وأهل الدين علم أنهم ليسوا أهلا للهداية فختم الله على هذه القلوب وأماتهم عليها فقال لن تقبل توبتهم أي في هؤلاء الناس الذين علم أنهم سيموت على الكفر فأخبر بعد ذلك الناس أن من مات على الكفر في حال هذا ما يقبل منه شيء من الأعمال ولو بذل ما بذل هذا ترجيح بن عطية وليس ببعيد وليس ببعيد لن تقبل توبته في خلق معينين وإن التوبة مقبولة ممن تابوا مهما فعل لكن هؤلاء ختم الله على قلوبهم وأماتهم على القفر هؤلاء علمهم سبحانه وتعالى فأخبر بهذا الخبر قيم وإن التوبة مقبولة كما تعلمون هذا الذي اختاره أبو محمد رحمه الله بن عقية هذا إن شاء الله درسنا نكتفي به فمن يعيد الأقوال في قوله لن تقبل توبتهم لأهميتها هذا في حالة معاينة الموت الشخص يكون في سياقة الموت ينزل به الموت حالة الغرغرة نعم لن تقبل توبتهم أي توبة من انتقل من كفر إلى كفر آخر لأن التوبة إنما تقبل توبة من انتقل من كفر إلى إسلام نعم قيل أنها في أصحاب الحارف الذين قالوا نتربص محمد عند من نعم قيل نزلت في قوم معينين ختم الله على قلوبهم وأماتهم على الكفر هؤلاء أخبر عنهم لن تقبل توبتهم سبحانه وتعالى بسبب جرائمهم ونكايتهم بالدين نعم أحسنته قيل لن تقبل توبتهم التي تابوها قبل ردتهم لأن الكفر محبط ليش للأعمال فتلك توبة ذهبت عليهم أحبطها الكفر بالله سبحانه وتعالى هذا الأخير فهذه أقوال في هذه الآية لن تقبل توبتهم وتوجيهات لها لأنها كما تعلمون في ظاهرها أنها تخالف الأذنة التي جاءت بأن الله سبحانه وتعالى وعد الله بأنه يقبل توبة التائبين مهما فعلوا من إجرام، يقبل توبة التائبين. وهذه في ظاهرها أن تخالف تلك النصوص، والجواب عنها هو ما ذكره العلم في هذا الأجوا التي سمعت، والله أعلم. واليوم إن شاء الله محاضرة للشيخ الجليل أبي محمد حفظه الله مع أخيه أيضا الشيخ برهبته أبي عبد الله محمد بجمال حفظه الله، وهكذا أخونا فائز الحدائي. حياهم الله ان شاء الله المحاضره كما اخبرت في الرشاد حنمر لهم في مسجد الرشاد لانه واسع هذا المسجد ربما ما يسع الله المستعان قال ما معنى قوله الجنيبيب هو مني وأنا منه أي هو على ما أنا عليه وهذا يريد بها عليه الصلاة والسلام بيان منزلة هذا الرجل هم مني وأنا منهم الأشعريون هذا صنيعي فهذا فعالي وهذا الأمر التي أنا أرقب فيها فهم مني وأنا منهم فهم يمثلونني وهذا الذي أنا أصنعه وأرقب فيه وأحب أن يفعل وجنيبيب فعال وفعالي المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث الاقتداء وهو رجل صالح فهو يريد أن يبين صلاحة هذه السياقات يريد أن يشجع النبي عليه الصلاة والسلام على فعل هذا الرجل وأنه تفعل فعاله فترك الزوجة وذهب وقاتله وقاتله ومات رضي الله تعالى عنه وهكذا الأشعريون فإنهم جمعوا زاده في نطع وهذا شيء رقب فيه النبي عليه الصلاة والسلام لإثار يرقب فيه فهم مني وأنا منهم وهو مني وأنا منه يريد عليه الصلاة والسلام بيان المنزلة منزلة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بهذا الشيء وليس معنا أنه من أهل بيته وأن جوليبيب من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن يريد أن يبين منزلة جوليبيب وهكذا يريد أن يبين منزلة الأشعالين من حتى على فعلهم قال الشعراوي عالم نعم من علماء الضلال من علماء الضلال وله تفسير أشعري محب وهو صوفي أشعري صوفي شعراوي له تصوف عجيب قال هل هذا القول صحيح أن النوم في الصف الأول في المسجد بدعة منكر ولا نعلم له سلفا إذا احتاج الشخص أن ينام ما فيما نعم يحتجز المكان خلاص المكان لي فهذا لا يصلح هذا لا يصلح يخشى عليه من بدعة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعلم عن السلف أنه يستوطن المساجد ويكون هذا لي مكان هذا ما هو لي أنا هلأ فإن كان يعني المكان هو جالس به فهو له أما الاستيطان فهو الذي لمه أهل العلم استوطن مكانا المسجد ويحرم غيره منه فهذا مدموم عند أهل العلم أما أنه ينام يريد ارتاح في هذا المكان الذي هو فيه ثم إذا متوضى يرجع إلى مكانه يرجع أنه ما فيه شيء ما فيه شيء على ما تقدم معكم من النوم في المسجد فإن هو جائز للحاضر والباد أم هو مخصوص بالباد والمسافر الذي يأتي لغير بلده فلهن ينام في المسجد وأما الذي هو بلدي المسجد فلا ينام في المسجد ينام في بيته فقد علمتم من نوم عمر الصحيح لما كان أعزب فإنه كان ينام في المسجد رضي الله تعالى عنه حتى تزوج خرج إلى بيته وهكذا أيضا من نوم أهل الصفة وهكذا أيضا قد يقول له الصفة هل ما لهم جاءوا غرباء لكن ابن عمر كان مع أبيه، مع أبيه في البلد وأبو له بيت، وهكذا عن ابن طالب له بيت ونام في المسجد، وغير ذلك من أمور التي تذكر في جواز النوم في المسجد. قال هل الجنس تقبيل المصحاف مع ذكر الدليل ما علم دليل على تقبيل المصحاف، ما علم دليلهم من أهل العلم أنكر تقبيل المصحف أنكر تقبيل المصحف أظنه الشيخ العثيمين من ينظر لنا يخنان هذا هذا الكامب لي كلام العثيمين أنا الآن في ذهني علي قال له كلام على التقبيل الشخص يفرق هذا ما في دليل على التقبيل والتعظيم بالقلب التعظيم بالقلب فإن جاء دليل الحمد لله لكن ما نعلم دليلا على تقبيل المصحف فإن أراد به تعبد فنخشى من البدع نخشى من البدع فقد كان لكم في رسم له سؤالة في أصحابه أيضا فإن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع سبيلهم ومن إنشاء بعد ما تبين له الهدى واتبع السبيل الممين السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسانه و يبدا الله